الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المرودي في كتاب الورع سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حمد رضي الله عنه وذكر أخلاق الورعين فقال أسأل الله ألا يمقوتنا أين نحن من هؤلاء فقيل لأبي عبد الله هل للورع حد يعرف فتبسم وقال ما أعرفه سمعت أبا عبد الله وذكر ورع عثمان بن زائدة فقال أبو عبد الله قد قيل لسفيان يعني الثوري من نسأل بعدك فقال سلوا زائدة قال سمعت فتح بن أبي الفتح يقول لأبي عبد الله في مرضه الذي مات فيه ادعو الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك وقال له من نسأل بعدك فقال سأل عبد الوهاب وأخبرني من كان حاضرا أنه قال له إنه ليس له اتساع في العلم فقال أبو عبد الله إنه رجل صالح مثله يوفق الإطلاق يعني الوقاية من البرد ضروري لأن خطر البرد أشد من خطر الحر وضرره أشد من ضرر الحر كان له متعلقا بأصول النعم كما هذا نبه على الشيخ الإسلام رحمة الله نعم وتقيقكم بأسكم اي يا بنتقيكم وقت البأس والحرب من السلاح وذلك كالدروع والزرد ونحوها كذلك وذلك كالدروع وذلك كالدروع والزر والزرد ونحوها الزردي نعم الزرد تابع لك تابع تابع الدروع حلق نعم حلق الدروع نعم كذلك يتم نعمته عليكم حيث اصبح عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر لعلكم اذا ذكرتم نعمه الله ورايتموها غامره لكم من كل وجه تسهمون لعظمته وتنقادون لعمره وتصفونها في طاعة موليها ومسليها فكثرة نعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى هذا آه هذا الثقية به أهل الإيمان إذا ذكروا ذكروا ولكن اكثر الناس لا يشكرون يعرفون هذه النعم، ولكنهم لا يشكرون يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها نعم ولكن ابى الظالمون الا تمردا وعنادا ولهذا قال الله عنهم فإن تولوا عن الله وعن طاعته بعدما ذكروا بنعمه واياته فانما عليك البلاغ المبين أي ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير إذا أديت ما عليك فحسابهم على الله فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها ويجحدونها وأكثرهم الكافرون لا خير فيهم وما ينفعهم توالي الآيات, الآيات لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم وسيرون جزاء الله لكل جبار عنيد كفور للنعم متمرد على الله وعلى رسله قال الله تعالى ويوم نبعث من كل امه شهيد إله ف... خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة